مزعله بريد الوحبه وبين قلبي وقلبك ب ج ه الناس ما بين فحمونه عينف ي خ ص ا ن ة ر م ز عينيه بريد ا ل و ح ب وبين قلبي وقلبك باقيه الناس ما بين ف ح م و ن ة عينف ي خ ص ا ن ة もうね。 あ والنفس محنونه ا ما بلا من فراق الحبال إ ن م ا الوزن وجب كسرى في الكفلات لنا عيدك فيه ا ل ح فاعباله من فراق الحبايب ا ن ا ا ل و ن وجب ر في الكفلات لنا ع ي د فيه وصالح ا ن ز ع ي ن ا بريد ا ل م ح ب ة بين قلبي وقلبك باقي هنج ا ما بين ف ح مونس